لا شهيد وإنه لحب الخير لشديد أ يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لا خبيث